إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ارتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون 114. الذين عرفون الفردوسهم فيها خالدون 115. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من موقين ثم جعلناه نطفة في خرار مكين 117. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 124. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 125. ثم إنكم بعد ذلك يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافرين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنزلنا 124. وشأنا لكم به جنات من نخيل وأعماد لكم فيها فواكن كثيرة ومنها تأكلون 125. وشجرة تخرج من مقور سيناء تنبط بالدهن وصبغ للآكلين وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرَةً نُّسْقِطُ فِيهَا مِن مَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْنَا وَعَلَى الْفُلْكِ نُسْقِطُهُنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تتقون فَقَالَ الملو الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِجِنَّةٍ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حين 119. قال رب بِمَا كَذَّبُون كذبون 110. فأوحينا إلي أن اصنع الفلك بعيننا ووحينا 111. فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك 112. فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل مُجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَرَقُوا عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظُلِمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ مَعَهُمْ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلِ رَبِّ انْزِلْنِي منزلا 124. إن في فِي ذَلِكَ لآيات وإن كنا لمبتلين 125. ثم أنشأنا من بعدهم قرما آخرين 126. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وَقَاملَ مِن قَوْم الذينَ كَفرَروا وَكَذَّبوا بِِقَا إَّا فِرَةِ وَاترَفْنَوم فيِي الحيةِ الدُّنيَمَا هذاذ إِلَّ بَشَر مِثْلُكُم مَا هذا إِلَّا بَشْرُ مِثْلكُمْ يَقولُوا مَِّ تَكُلونَ منِنْ وَيَشْرَبُ مِنماَا تَشْربُون وَل إِن قَاتُم بَشْرٌ مِثلَكُم إِكُمْ إِذَاخَاصون ألا يعلمكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيئات هيهات لما توعدون إلا إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب قُرِنَ بِهِ كَذَّبُوا قَالَ عَنَّ مَقالِ لَن نُصْبِحَنَّ نَادِمِينَ فَأَخَذَتْ مُصِيحَةٌ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَابْعَدَ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قُمَّ مَنْ شَاءَ مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْرُقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلًا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ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 117. فقالوا أنؤمنوا لبشرين مثلنا مَا لنا عابدون 118. فكذبوهما فكانوا من المهلكين 119. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون 110. وجعلنا بن مريم وأمه آية 114. ورسلوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملوا معليم 115. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون 116. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون 114. فذر في غمرتهم حتى حين 115. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين 116. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون 117. إن الذين هم وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ إِنَّ الَّذِينَ هم مِن خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ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 لا تجأروا اليوم إنكم منا لا توصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعطابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أَمْ لم يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ كَافِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ نَبِيٌّ جِنٌّ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَمْ يَتَّبِعُوا الْحَقَّ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عن ذكرهم يَرْغَبُونَ ام تَسْأَلُونَ خَرْجًا فَخَرْجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُو إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصَّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ 119. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون 110. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشى لكم السمع والأبصار والأفئدة فَلِلَّهِ مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الذي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا 116. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساقير الأولين 117. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 118. لله قل أفلا تذكرون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 عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُل رَّبِّ مَا تَرَىٰ مِن مَّاعُدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُريَكَ مَا نَعْبُدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذَا فَعَلَ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ سَيِّئًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ تقر رب اعوذ بك الهمزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعون حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعون لعلني اعمل صالحا فيما ترك لئن انها كلمه وقالها ومن ورهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا ان سبب بين يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازين فاولئك هم 119. صفت نوازينه فأولئك الذين, خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون 110. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 111. ألم تكن آياتي تطلى عليكم فكنوا 126. قالوا ربنا ظلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين 127. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون 128. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون 129. كان فريقا عبادتي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وان انت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صدروا انه المظلوم 122. وكم لبثتم في الأرض عدد سنين 123. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسألوا عابدين 124. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون 125. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون